أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون ما مَا هُنَّ نَاتِهِنَّ إِن أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِه وَلَدُنَّهُ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا من قَوْلًا وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنَ النِّسَاءِ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فتحذير مطبة من قبل أن يتماسا لأنكم عظون به والله بما تعملون قبير فمن لم يجد تطيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وكذلك حدود الله وليكافرين عذاب أليم إن الذين يحادثون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا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 ألم تر إلى الذين نووا عن النجوى ثم يعودون لما نووا ويتلاجون ويتناجون بالحكم والعدوان ومعصي بالرسول وإذا جاءوا فحيوا بما لم يحنك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبكس المصير يا أيها الَّذِينَ الذين إِذَا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالجذب والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه بحكرون. إنما النجوى من الشيطان يحسن الذين آمنوا وليس بضادهم شيئا إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في مجالس ففسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا انشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون بصير يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدينا جواكم صدقه ذلك خير لكم واظهروا فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ااشفقتم ان تقدموا بين يدينا جواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليهم فأقيهوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما رضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعدت الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتقلوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مرين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك فيحلقون له كما يحلقون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم التابدون استحول عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله من انا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله جَبَ في قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَدَهُمْ بِرُطِمٍ مِنْ وَيُنَقِّلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ طَالِبِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه اللَّهِ, الله, الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول حشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم كسور من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم وما يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا أن تتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآفرة عذاب النار ذلك بأنهم شاء الله ورسوله ومن شاء الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله لن الفاسقين وما أفاء الله على رسوله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 فلله والرسول والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين وَمَا منكم وما آتاكم وَمَا لَهَاكُمْ وما لهاكم عنه فانتو واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبذلون فضلاً من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. الذين من من الله, وينصرون الله ورسوله. هؤلاء هم الصادقون، واللَّبِينَ تَبَوَّأُهُ وَاللَّيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُلُوَّهِمْ حَاجَةً مِمَّا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصا، وَمَنْ يُفْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُصِلُّونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ أَبْتَلَوْنَا فِي الْأَعْمَالِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ظلا للذين آمَنُوا رَبَّنَا إن فَكَرَوْا فُرُوحِينَ أَلَمْ تَرَ إلى الذين الذين كفروا من أهل لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَلَخُوْذَنَ معكم, مَعَكُمْ وَلَا نُجِيرُ فِي أَحَدًا أَبَداً وَإِنْ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 بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم فمثل الشيطان قال للإنسان كفر فلما جفر قال إني بريء قَالَ رَبُّكَ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فيها وذلك جَزَاءُ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لربهم واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنسون أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشعا متصدعا من غشية الله وفيك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 الله الخالق البالي المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم قرجتم جهادا في سبيلي والفضاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء السبيل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 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فانتقون الله اعلم بايمانهم فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا محل لهم ولا هم ما عليكم أن تنفحوهن إذا آتيتموهن أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكواتر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِنْ فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فَعَاقَبْتُمْ فآتوا الذين ذهبت أَزْوَاجُهُمْ مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أَنْتُمْ به مؤمنون يا أَيُّهَا النبي إِذَا جَاءَكَ المؤمنات يبايعنك على أَنْ لا يُشْرِكْنَ بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ببهتان يسترنه بين أيديهن ولا في معروف الله الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفّار من أصحاب بسم الله الرحمن الرحيم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 وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إِلَيْكُمْ فلما زاروا أزار الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإن قال عيسى من مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لماذا إن يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءوا بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يبعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليقفرون ومن الله بأفواهن والله مزم نور ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو تره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسولي وتبالتون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن الذين تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكنها في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخراتهم بدون ما من نور وبضح يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فامن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأن الَّذِينَ الذين عَلَى على عدوهم فأصبحوا